وَذَكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاسَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا لا تقون الله والرسول وتخونون اماناتكم لا تقون الله والرسول وتخونون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما ان فتنه أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتق الله يجعل لكم فرقاء ويكفر عنكم سيئاتكم ويعف لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا كتنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لون شاء لقلنا مثل هذا إذ هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الأليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون